لأن القرآن أعوذ بالله من الشيطان الغجيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما نشركون أم خَلَقَ قُصُورَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وأنزل لكم, وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا, فأنبتنا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شجر رها الههم مع الله بل من قد يعدلون اما جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهار وجعل خلالها انهار وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۖ أ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ السوء ويكشف السوء ويجعلكم ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أم من في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عنا يشركون أم من يبدأ الخلق مَنْ يُعِيدُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ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 ولا تحزن عليه ولا تحزن عليهم ولا, ولا تكن في ضيق ولا تكن في ضيق مما ينكون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين لَعَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ فَضْلٌ عَلَنَا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ فَضْلٌ رَهُم لاَا يَشْتُر وَإَِّ رَبَّكَ لا يَعلَُ م تُكُِ صُدُهُم وَمَا يَلِلُون وَإِ رَبكَ لاَا يَعلَمُ م تُكِ صُدُورهُم وَماَا يُالِن وَمَا مُنْ غَون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 هُوَ لَهُ دَوْنٌ وَرَحْمَةٌ وَإِنَّهُ لَهُ دَوْنٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحَقِّهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ على الله وتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين الْعَمَى عَنْ ضَلَالَتِهِم إِن تُسْمَعُوا إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا إِن تُسْمَعُوا إِلَّا مَن يُؤْمِنُ فَهُم مُسْلِمُونَ اِذَا وَطَأَ الْقَوْمُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تَكَلَّمُهُمْ تَكَلَّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ كُلَّ أُمَّةٍ فَوْجًا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوِجًا مِّن بآياتنا يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا حتى إذا يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما ولم تحيطوا بها علما ان ماذا كنتم تعملون ووضع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ي هُمْ لَا يُنْتَبِهُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ يَسْكُنُ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنْصَحُ فِي الصُّدُورِ ففَز في السم وَيمعم فَف في الس فَفَزعَ من في السمواتِ وَما في الأرض وَما في الأرض إ م ش وكل ادو داخل و كل ادو داخل وترى الجبال تحسرها جايدا وهي تمر مر السحاب صنع الله ادطل كل شيء صنع الله الذي ادطل كل شيء انه خبير بما تفعلون من جاد هذه الحسنه فله خير منها و فزعين يومئذ آمنوا وهم فزعين يومئذ آمنوا ومنجا بالسيئات فكم وجوه كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء